قالوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذَّئبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إذا فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَيْجَعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبْ وَأُوْحِيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لا يشعرون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 Fıcabırı Jemil ve Allahı Müstağan ve Allahı Müstağan ve Allahı Müstağan ve Allahı Müstağan ve Allahı Müstağan ve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 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا لنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن اوسلت اليهن واعتدت لهن متكا واتت كل وَاحِدَةٍ منهن سكينا وقالت وقالت اخرج عليهن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 قالت فذلكن الذي لمتني فيه ولا قدر عن نفسه فاستعصم ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنا ولا ان لم يفعل ما آمره قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهم اصب اليهم واكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن قَالَ قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا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 سوء. قالت امراه العزيز الان اصحى صلح الحق انا راودته عن نفسه وَإِنَّهُ لمن الصادقين ذلك ليعلم انني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين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 الكين فارسل معنا اخانا فارسل معنا اخانا نكتل وان له لحافظون قال هل امنكم عليه الا كما امنتم على اخيه من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين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 "Sizlerin yerini kim aldı ve Allah bilir ne anlatıyorsunuz. Dediler: "Ya sizin sevgili, onun babası şefkatli bir şefkatli, o yüzden birimiz yerini al, birimiz yerini al. Bizimden قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا لَّظَالِمُونَ فَلَمَّا اِسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا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 إنه هو العلي الحكيم وتوالى عنه وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حَرَبًا تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني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 قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أإنك لَأَنْتَ يُوْسُفُ قَالَ أَنَا يوسف وَهَذَا أَخِي قَدْ من اللَّهُ عَلَيْنَا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وَإِن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين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 وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدوي من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم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 ولدار الآخرة خير للذين التقوا أَفَلَا فلا تعطلون حتى إذا استأذن الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء